يا أَُّهََّينَ آممَلوا أَوفُ بِ الُْقُد وَوحَِّنتْ لَْكُم دَهمَةُ أَدْ نعَامِ إَِّا ماَا يُْدْ ل عَدَْكُمْ غَييرَ مُحِنِ الصحَديِ وَأَنتُمْ حُرُم إَِّ اللََّا يَحكُم مَا يُرد Ya ayuha الذina آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآب قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام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 وَالنَّطِيحَةِ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَذْلَامِ ذَلِكُمْ فِي الس...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 فَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا يَسْأَلُونَكَ مَاذَا حِلٌّ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 وَمَنْ يَكْفُبْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَرِطَ عَمَدُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ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 أَول مَسْتُمُِسَ أَفَلَم تَجدِدُ مَا أَن فَتَْأَمَّ بُصي دَوْ قّبًَا فَم صَح بُِودُهِكُ فَتَيئأَمَّ مُصع دَوْطَبًَا فَم صَح بِودُهِكُم وَأَدكُم مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ وَلِيَغْفِرَ لَكُمْ وَلِيُهْدِيَكُمْ صِرَاطَ قُرُ نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَثَقْتُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئ ام قوم ان لا تعدلوا يعدل هو اقرب للتقوى واتقوا الله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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِلْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِي فَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَابَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَي عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ إ قَمتُ م الصَّلَةَ وَآن تَيْتُ مُزَّك تَوآمَتُم بِرُفُود وَززَوتُهُ وَقَرَتُ أَُّهَا قَبًا حاسَاناب وَأَقَرَمتَُّهَا قَبًا حَسَن لَأكَ فيضعَكُ سَّ آتٍكُ وَلَ أُودِخباًا لنكُ جَن ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كثر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فَبِمَا نَقَضِهِمْ مِيْفَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَازِيًا يُحَرِّفُونَ الْكَرِيمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَوَّا مِمَّا دُكِّرُوا بِهِ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 خَنَّنِيثَ قَهُم فَلََسُ حَوْ فَنَس حَوْوَن مِ ذُكِ بِهِي فَأَو وَإنَا بَينَّهُ مُدَ وَتَ وَالبَوبَ أَلَ يَبِن وَسَو فَيُونَك بِأُهُم اللهَّهُ بِمَا كَُوا يَسُ الن يا أَهل الكِتَ بِ قَد جَ أَنْكُ رَنفونناَا يُبَِّد دَمكُم كَ في رَب مِ يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله دور وكتاب مبين يَهْدِ بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يبلك المسيح ابن مريم وأمة إن arad an yuhdik almasih hvena maruyama wa umma hova man fi l'arzi jamia Walillahi mulkul samawati wal arzi wa ma bainahuma WALLAHU ALA KUL ŞEYĞIN KADİR WAKALAT اليهود و النصارى NAHNU ELMاء الله وأحباؤه QUL FALIMA YUعZIBUKUM BİZLOOBIKUM بَْأَنْثُم بَ شَوْرُم ممن خَلَقُ يَوْفِرُ لِمَي ش أُيْعَذِبُ مَ ي ش وَلِلَمُ كُسَّن وَتِ وَأَِ وَمَا بَينهُ مَا وَإِلَهِ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَامَةً فَاطِرَةً مِنْ أُصُولِ أَنْ تَقُولُوا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَامَةً فَاطِرَةً مِنْ أُصُولِ أَنْ تَقُولُوا مَا جِئْنَا بِبَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ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 قالوا يَ مُسَ إ فِيهَا قَوبًا جَبَاردَ وَإِدن نَّذَخُ لَهَا حََّ يَْرجُ مِنهَاب فَإي يَفْرجُ مِنهَا فَإِا دَكدُون قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَطَوَّفُونَ أَنَّ عَمَّ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَدْخِلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم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 فَسُوقُ ضَنَ نَا وَلَدَ قَمِ فَاسِقين قَالَ فَإَِّهَا مُحَوَّنَ تُنْعَلَيهِمْ أَوبعَعينَ سَنَتََتهونَ فيِي الأوْ فَلَا تَأ سَعَدًا ق مِ وَْلُعَلَيهِم نَبَ أَذنَي آلَمَ بِالحَقتِ إ قَب وَذَا قُربَلًَا فَتُقُبِّلَ بِن أَحَذهِ مَا وَلَم يتَقًَا مِنآ خَب فتُ خُبِّن مِنْ أَحَدهِ مَا وَلَم يوتَنقًَّا مِنَ آقَ قَالَلَ أَنْ قُتُولًاَّكَ قَالََ, قال إِ ماَا مِنَ المُتَنقين لئن بسرت إلي يدك لتقتلني مَا أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين inni أريد an tatbu ani ismi wa ismika fatakun min ashabin nar wa dhalika فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأشرح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعْجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هذا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ مننْ أجلذال كَ كَ تذنَا عَدابَني إصائلَ أَهُ مَو قتَلَ نَنفسس بوير نَفسِد أَ فَسَادٍ في الأوّذَكَ أن ما قتدد سنجمعَد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 وَلَمْ قَدْ جَاءَ إِلَيْهِمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّكَ فِي رَمِيمٍ مِنْهُمْ بَعْدَ دَارِكَ فِي الْأَظْلَمِ مُسْرِفُونَ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 1. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور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 ان الذين كفروا لن ان لهم ما في الاوض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه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 وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَقَطْعُ أَيْدِيِهِمَا جَزَاءٌ أَنَّ دَمَ مَا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ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 وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَنْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوْتِيْتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوهُ فَاحْذَرُوهُ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 ثُمَّ عُودٌ ذلِكَ الَّذِي اكَانُونَ لِسُحْتٍ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بينهم إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ وكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ فَمَا يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والرباديون والأحبار بما استحفظوا من كِتَابِ الله بما استحفظوا من كتاب الله وكادوا عليه شهداء لا تَخْشَ النَّاسَ وَاخْشَنِي وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَوكَ تَذنَا عَدَهِبٍ فيِيهَا أَ نَفْسَ بِ النَّفْسِ وَالعَينَدِعَجِ وَالْأَن فَابِأَن فيِي وَالْأُذُونَ بِالأُذُونِ وَسِ بِسِنِّ وَالجُوحَرْطِ صَاش فَمَنْ تَنْشُر دَْ قَاضِهِ فَهُوَْكَ فَرًا تَُّ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 وَآتَنَاهُ إِن جِينَ فِيهِهُ دَْ وَنُور وَمْصَدِ قَدْ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّبنتِ وَهُدَ وَمَوْ عيوان تَِّمُتَّكِين وَالْيَحكُمْ أَهلُإِ جينِِ بِمَا أَزَ لَ اللهَّهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابِ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 فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتدع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنها جاء وَلَ شَأَلَّهُ لا تَلًَاكُمْ أُمََّ تَغاحدًا تَ وَلكِ لَبللًاكُم فيِي مَا آَكُمْ فَستَذقُ الخَيَرت إلَ اللَّه مَدِرُكُمْ جًَا فَيونَبّقُكُم بِمَاكُ تُمْ فيِيهِ تَوخْتَدِفُون <سؤال> <سؤال> وَآنِحكُ بَينَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهُ أَنْهُم ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتبوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ظلوبهم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 يا أي يُهَّذنأََُلَ تََّْخذُ لهُ đãَ وَ ص أَ điِي رْبُهُ أَ đi உ gaَ وَمََْ تَ وََّهُ مِ குُْ فَإَِّهُ مِنهُ إِ فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تشيبنا دائرة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 وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَا أُولَاءِ الَّذِينَ أَقْثَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَادِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَرِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف الله بقوم يحبهم ويحبونه 1. فسوف يأت الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون, يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائل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 أُولَئِكَ شَطُّ مَن كَانُوا وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ خَدُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا به وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدَوَانِ وَأَكْبِهِمُ السُّحْتِ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 وَلَ أن أَهْلَ الكِتاب آمَنُ وَتَّقلَكَ خَنَاعَهُ سَْي آنتم وَلاأَذ خنَاهُ جن ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم منهم امة امكم تنسدا وكان كثير منهم ساء ما يعملون يا ايها الرسل بلغوا ما انزل اليكم من ربكم والا لم تفعل فما بلغ نور رسالة والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين Qul ya أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيم التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وَلَا يَزِيدَنَّكَ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ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 لَ قَذَ أَ الخَنَّ مِي سَقَغنِي إر إلَ وَأَوسَلَّ إلَهِ بنُسُول كُ مَا جَ أَهُم مصُول بِمَالَ تَهُوَ أَفُصُهُُبثَر ق وَحَاسِبُوا أَن لَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَدُّوا ثُمَّ تَبَضَّأَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ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 إِهُ مَيْ يُسرك بِ داه كَْ قَض حَوْ وَمَولهَّهُدَهِد دَةَ وَمَاء وَهُ وَماَا لِعوالِمينَ منِن لَقَدْ كَفَرَ ثُمَّ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ فَلَهُمْ عَذَابٌ وَمَا مِن إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ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 وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ مَا الْمَسِيحُ بِنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَدْلِهِ الرَّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ مَنْ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَتْ تَأْكُلُ الطَّعَامَ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 وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَاذِ دَاودَ وَعِسَدِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَرْ وَكَادُهُ يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ بُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا يَفْعَلُونَ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 وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مَا تَرَدَّدُوا أَوْلِيَاءَ أَوَلَن يَكْفِيَنَّكَ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عذابة للذين الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَنْ تَجِدَ لِأَقْرَبِهِمْ وِدًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا ذٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَنْفَضُّ مِنَ الدَّمْعِ بِمَا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقولُلونَ رَبّنَا آمَ فَكْتُ بنَا مَ الشَّاهدينين وَماَا لنا ل لُؤْمنِنُ بِاللهِ وَما جَ أَذَا مِن الحَقِّ وَنَقع أيّّ دَخِلَناَا ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصادحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين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 لا يؤاخذكم الله بالنغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوثق ما تطعيمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبه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 يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والقمار رجس من عمل الشيطان انما الخنور والميسر والانصاب والمرجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون يا ايها الذين امنوا انما الخنور والميسر والانصاب والمرجس عمل الشيطان فاجتنبوه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 فَهَلْ أَنْتُم مُّتَهَوِّنُونَ فَهَلْ أَنْتُم مُّتَهَوِّنُونَ وَأَطِعُ اللَّهَ وَأَطِعُ الرَّسُولَ فإِن تَوَّ تُفعلموا أنما عَ بَصودِين البَد غُد ليس عََّن آممَنُوا عَمِل الصَّال حَنتِ جنااحم فيِي مَا طَعبُ إذَا مَ تَنقَغو آمَنُوا وَعَمل الصَّال حنتِثُب م تَنْقَو آمَنُثُب مَ تَنْقَوو أَحسَنوا وََّهُ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 يحكم به ذوا عدل منكم هديا بارغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك شياما أو عدل ذلك شياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلفت ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحدم عليكم صيد البذل ما دمتم حرما 1. واتكوا الله الذي إليه تحشرون 2. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس 3. والشهر ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ اعلموا أن الله أشديد العقاب وأن الله غفور رحيم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 فَتَذَكَّرُواْ مَا يُتْلَى فِي الْكِتَابِ وَلِكَيْلَا تَكُونُواْ مِنَ الْغَافِلِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ ينزل وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَ اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ما جعل الله منهم بهيرا ولا سائبا ولا مصيبا ولا حالا ولكن الذين كفروا ولكن الذين كفروا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 ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وشيدة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْفَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا اولو كان آباقهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ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 اِثْنَانِ ذَوَا عُذْرٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرُونَ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحبّسُونَهُ مابِن ضَعْد الصَّداتِ فَيُقُصِمَانِ بِلهِ إن يْتَذنتُم لا نَنشتَرِي بِهِ ثمَمَدَهُ وَلَو كَاندَا قُبَاب وَلَو كَانَدَا قُبَّ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَ ثَ اللهَّهِ إ إذََّ مِنَآثِنين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقوما لمقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان ان خران يقومان مقام هما من الذين استحق عليهم الاوليان فيقسمان بالله لشهادتنا احق من شهادتهما فيقسمان بالله لشهادتنا احق مِن شَهَادَتِهِمَا وَمَعْتَدَلِينَ إِنَّا إِلَّا مِنَ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ أذِنَنَا أَن تُبَيِّنَ بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانُهُمْ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا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 اذ قَالَ الله يا عيسى ابن مريم ان اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك ان انيتك بروح القدس تكلم الناس بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وَإِذذا عَم تُكَنكِ تَذَ وَالْحِكمَةَ وَالتَّرنتَ وَالإِجل وَإِن تَخلْلُكُ مِ نَّلكَ هَيأَتِ الطَيرِ بِإِنّي فَتَمفُخُ فيِيهَا فَتَنكُون طَيرًا بِإِذّ وَتُبِرِئُأَنْكمَهاَا وَد أَذَ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي ۖ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عنك إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا الَّذِينَ كَفَرُوا كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذِينَ آمَنُوا فَقَسَتْ قُلُوبُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ وَاتَّبَعُوا وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَلِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ لِأَنَّا مُسْلِبُونَ إذ قال الحواريون يا عيسى بن نريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قَالُوا نُرِيدُ أَن نَّأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ وَدع زَذِل نَغي نََّّهُ الن ربنا أَزعَلَنا م إذ تَّ نَ السم إكُد ناعَدّ أَ وَذن وَآخن tekoonu lana ađida l'eovelina wa ahirina wa aya ta minke wa قلَ اللههُ إن مُ نَزِلُهَا عَلًَاكُ فَمَْ يَفُ ضَعْد مِن كُ فَإي أعَذبُهُ عَذدًا ل أعَذبُوه أحدَدًا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ مريم أَأَنْتَ سَتَغْنِمُ مَغْنَمًا أَمْ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَن أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت تعلم الغيوب 1. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم 2. وكنت عليهم شهيدا ما دنت فيهم 3. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُ Intà khi لَهُمْ فَإِنَّكَ phải الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ là gì hànhì Cóâmọ h haရuũ nhân